أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يلقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله